لسه على مرمر فريق الزاله على احسد عبد عند اللاعب محمد نور من ينفذ الخطا كره تاتي لمصلحه الاتحاد الحاط البشري مكون من خمس لاعبين العازي يتاهب ومرع العواجي يرجع بالحاط البشري امتار قليله للخلف وباولو جورج من اتى بهدف امام الفريق الاتفاقي هنالك في الدمام وكره تاتي لمصلحه فريق الاتحاد كرم العوبة باولو يا إلهي جول. دخل بديلا ليسجل دخل بديلا ليسجل ابن البرتقالز على لغة البرتقالز هو الماغو هو الساحر هو ابن البرتغال الله على الماغو دخل بديلا لكي يسجل اهداف ساحر البرتغال يا الهي يا الهي باولو جورجي يحط الثالث هدف للاتيه هدف للاتيه هدف للاتيه